قُل لا تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ هَاتِقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يَسْلِمُونَ فَإِنْ أَطَعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا فإذا تطيعوا يأتكم الله أجر حسن وإن تتولوا كما توليتون من قبل عذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جن تناتي تجري من تحتها الأنهار، وَمَيِّتَ وَلَا يُعَذِّبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.